Awazubilahi minashayapani rodi Bismilahi rahamani rahi Amayatassa alooan aninaba ilali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 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا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 إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا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 وَكَأْسًا ذَهَقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والبلائكة صفا لا يتكلمون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 فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وت ولا جاءه الأعمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرًا أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ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 أَنَّا صَبَبْنَ الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَبًّا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرع من أخيه وأمه وأبيه وَالصَّاحِبَتِهِ وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Bismillahi Rahmanirrahi Ida Shemsuku Irat, Wai Idan Ujumun Kadarat, Wai Idal Gibalu Suirat, Wai Idal Aishar Uropilet, Wai Idal Uho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 وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس No, إِذَا on وَالصُّبْحِ إِذَا me, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ on مَكِينٍ 1-Mutaa'in, sen määmien. 2-Omaa saahibukum bimajnoon. 3-Omaa saahibukum bimajnoon. 4-Omaa saahibukum وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء من قُمَّ انْيَسْتَقِمْ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 Innal abara la fi na'im wa innal fujara la fi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 Makanu käänu yksibuun kalla inna hum arrabbihim yäumä idin lemahjubuun thum inna hum la Jumma yuqaanu هذا الذي كنتم به تكذبون Kalla إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين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 Heiinen yashraubu bihaa almukarrabuun Inna al-lazina ajraramu Kanu minna al-lazina ámanu انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها يُسِيلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائِكَ يَنْظُرُونَ هَلْ Hai Sahabat Amar TV, yuk bantu dawa kami Dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh, kerakening kami Jazakumullah khairan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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد Innahu, هو yubdiu wa hua, wa juu, juu, juu, juu, juu, juu, juu, juu, yurid.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 النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ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 الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم Al-attakahadi sul-washiya, ujuhuijauma ivin-washiya, amila tunna siba, terslanaranhamia,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 Inna ilayna iyabahum Thumma inna hisabahum Hai, Sahabat Amar TV Yuk bantu kami Dengan menyalurkan zakat, infak dan sodakoh Kerakanin kami Jazakumullahu khairan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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ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 ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً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 وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا وجاء ربك والملك صف فَصَفَّ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يومئذ يتذكر Karul insan wa annalahu alzikra. Yaqoolu yalethni qaddamtu lihayati. Feyoma izil la yuzibu azabuhu ahd. Wa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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد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 ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين فلقد حمل عقبه وما أدراك ما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 Alleihimnaar soda Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Wa al-Shams wa duhaa wa al-Qamar والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زك كَا هَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم عليهم ربهم بذم بهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى وَنَمَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى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 إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى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 اليتيم فلا تقهر وأما السَّائِلَ فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ALAM NASHRAH LAKA SADRAKA WA WAD'NA 'ANKA WIZRAKA ALLATHI ANQA DAHRAKA WA RAFA'NA LAKA FA INNA MA'AL 'USRI YUSRA INNA MA'AL 'USRI YUSRA فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بَعْدُ بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Hai, Sahabat Amar TV. Yuk, bantu dawa kami. Dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh, kerakening kami. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. إقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن اليسر سنا لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى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 تهيل نسب عم بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فاليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 1-Rasulun minallahi yatluo suhufa mutahhera 2-Fiiha kutubun qayimah 3-Omaa tafarraqa allatine alkitab إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة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 س أشتاتا اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مث قال ذرة خير يره ومن يعمل مث ذرة شر يره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 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ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 وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر Kalla sوف تعلمون Thumma kalla sوف تعلمون Kalla لو تعلمون علma اليقين Thumma Mä latraunnä ha aina liqin. Thumma latu sälunn yöma idin gan وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Bismillahi rrahmani rrahimi Wailul likulli humazatil majah alladhi jama'a ma'alaw wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah kallal ayyum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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليم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 بسم الله الرحمن الرحيم لا قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِال فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Fawailuun lillilluusallin al-lazina hum on sallatihim <sonsin> hum بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Bismillahi rrahmani rrahim Qul ya ayyuhal kafirun la ma ta'budun wa la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 تَبَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ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 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ Asuaas الخناas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس